بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة وأحصل لا <تصفيق> تخرجوا لا تذري لعن الله يحدث بعد ذلك أمرا فَإِذَا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكون Bununla maruf. o da yâdilim, minkum Oneye ve kâfla Allah, fahu اشتركوا في القناة ترضع له أخرى لليم But i have seven hours. فَتَقُولُ اللَّهُ يَوْلِى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكُمْ ذكرا رسوؤل يتلو عليكم آيات that there a man بكل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء